بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله تعالى أمرسل منه الصحابي فقط. وكل غريب ما روى راو فقط بسم الله الرحمن الرحمن المرة الأخيرة المتعين من المرسل خلاص واليام ها ندخل الحديث الغريب اليام ها ندخل الحديث الغريب وهو في اللغة مشتق من الغربة في اللغة مشتق من الغربة به الموجود في غير بلده الموجود في غير بلده الزهير قال ومن يخترق يحسب عدوا خطيقه ومن يقترب يحسب عدو صديقه ثلاث باختفار الغريب هو البعيد الغريب هو البعيد عن بلده هو الغريب عن بلده طيب الحديث الغريب عند المحدثين هو الذي انفرد بروايته راو واحد هو الذي انفرد بروايته راو واحد يعني فاهم شنو كان الراوي الواحد بعيد عن جميع الرواة فانفرد فهو يعني شنو اجبره المغترب الذي اغترب عن بلده فصار بعيدا عن أهل بلده يعني صار بعيدا عن أهل بلدي. فإن بعد الغريب قسموه إلى أقسام. قسموه إلى أقسام. القسم الأول للغريب المطلق. الغريب المطلق. الله ذو الغريب المطلق هو الذي تكون الغرابة في أصله سني. والذي تكون الغراضة في أصل سنده خلاص وهصل السند بقصد الله الطرفة الصحابي بقصد الله الطرفة الصحابي يعني الصحابة يروي عنهم منه يعني التابعون هم الذين رؤون عن الصحابة صح؟ فيوجد حديث رواه صحابي مثلاً عن هذا الصحابي لا يرويه إلا تابعي واحد فقط خلاص عندما يجنع العلماء جميع ثاني به إثناداً إثناداً فيجدوا أن هذه الثانيث مهما كثرت تعود لراوي واحد فقط عن هذا الصحابة طيب هذا مثل حديث يعني حديث ابن عمر نفس خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته وين هذا هو الشيخان رواه الشيخان طيب من الصحابه رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث عن ابن الصحابه رواه عبد الله عمر رضي الله عنهما وعلي رواه عبد الله بن دينار رواه عبد الله ابن وابن دينار هذا توفى 327 هجريه فجميع روايات هذا الحديث جميع روايات هذا الحديث الصحيحين وغيرهما عائد إلى عبد الله بن دينار الفقض عائد إلى عبد الله بن دينار الفقض فهذا غرابة شنو غرابة مطلقة هذه غرابة مطلقة في بعض الحديث أيضا، زي ما التابعي ينفرد بالرواية عن الصحابي، قال أيضا التابعي ينفرد عن الرواية عنه شخص واحد فقط هذا أيضا يوجد في نفس الغريب المطلق في نفس الغريب المطلق أن يوجد حديث رواه تابعي واحد فقط عن صحابي لا يوجد عن عند غير هذا التابعي وهذا التابعي نفسه رواه عنه. من يعني رواه عنه أتباع السابعين ومن أتباع السابعين لم يروه عنه إلا راوي واحد فقط إلا راوي واحد فقط والله أتمنى أن الحديث المشورة في هذا حديث شعب الإيمان الإيمان بضع وستون شعبا أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها قناطة الأذى عن الطريقة والحياة شعبة من الإيمان الآن هذا تفرض به أبو صالح أبو صالح الزياد المدني تفرض به أبو صالح المدني على توفة سنة 101 هجرية، توفة سنة 101 هجرية، نفس السنة التي توفى فيها عمر بن عبد العزيز، نفس السنة التي توفى فيها عمر ابن عبد العزيز 101 هجرية. طيب أبو صالح رواه عن البخاري رضي الله عنه، أبو صالح رواه عن البخاري عن النبي صلى الله وهذا حديث أيضا عن أبي صالح رواه عبد الله بن ديناس الذي ذكر قبل قليل طيب النوع الثاني الغريب النسبي النوع الثاني الغريب النسبي غريب النسبة. هذا السماء نسبي قال لأن الغرابة حدثت فيه بالنسبة لراوي معين فقط. لأن الغرابة حدثت فيه بالنسبة لراوي معين فقط. هذا من عشر ميّمثلي حديث النية إنما الأعمال بالنية. فعلى شهرة هذا الحديث وعلى استفادته فهو من الأحاديث الغريبة. بالنسبة للمحدثين يعني عند المحدثين هو اصطفاد ورواه ألوف مؤلفة من الخلق لكن بطل جنو في بعض درجات السنة بسهل يراوي واحد فقط طيب هل هذا الكلام يشعر أنه ممكن أن تكون العديثة الغريبة دي تكون ضعيفة؟ هل يشعر هذا؟ ها؟ ما يشعر بين مرة؟ طيب لو كان يسعر كيف البخاري المسلم ستبق على روايته؟ لقد كان كان لما هنا من القواعد الزهبية الذكرة الشيخ الإسلامي تيمية رحمه الله تعالى وذكر أن صحة الخبر بتتوقف على شيئين؟ أي خبر طائح في الدنيا؟ خلاص للدنيا لا نخبر طائحة قال صحة الخبر بتتوقف على شيءين، بين الأمور الذهبية جدا للصلاة على الإسلام رحمه الله تعالى. فالشيء الأول، قال صحة الخبر يتوقف على عدد المخبرين، يتوقف على عدد المخبرين. فإذا كثر عدد المخبرين وتواتر بلغ مثلا ألف، واختلفت بلدانهم، فلا شك عن الخبر يقيني، لا شك أن الخبر يقيني وصدق مثلا الانسان إن راح جه السودان هنا هو جبل فيرمينا مثلا لما الناس البرتغاليين قالوا البلد ده عاصمة كده قال البلد ده عاصمة الخرطوم جهت الاثار ثاني قال البلد ده عاصمة الخرطوم مدني فات النار الخرطوم فات الخرطوم فات الخرطوم كل الموارد في الميه الناس بتشربوا عليه جاء الخرطوم الناس من على التراري من على بعده هل سيشك هذه المعلومة؟ ما سيشك فكثرة المخبرين اللي اختلفت بلدانهم واستفقت كلمتهم من غير مواطئة هذا يصير صدق الخبر يعقين هذا نمر واحد نمر الخبر كما تستفى صحة من كثرة المخبرين فتستفى صحته من صفة المخبرين قال صفة المخبرين من صفة المخبرين طيب خبر من ألف نفر ومن مليون نفر تجد من خلاص؟ الاثنين ده لأولنا البخاري والثاني ومسلم البخاري ومسلم الاثنين اتفقوا عليه صدق خبر محدد فهو حيثوه صدق يقينا صح ولا ما صح لكن هنا صدق الخبر عادل للكثرة ولا للصفة عادل الصفة ايه يلا هنا الحديث الغريب الرواع البخاري ومسلم هي صحيحة يقينا لكن مع انه مخرج من راوي واحد فقط لكن هذا الرواع صفته في الصدق وفي التسجد والصدق ينزل منزلة الأمة من الناس، أي لذلك الحديث الغريب يعني وين كان شعر بأنه غلي يكون بعيف لكن فينه إذا روى حديثا صحيحا وفيه غرابة في السند فهذا يعني عنده الغريب ماله عنده الغريب ضامر ومتقن لنه للرواية. فتصدق خبر إما يرد لكثر المخبرين وإما يرد لنه، يرد المخبرين طيب بعد ذا يعني الترمذي رحمه الله تعالى جرى استخراحه في السنن على ان اي حديث قال عنه غريب فقط فهذا يعني انه ضعيف عند الترمذي الترمذي لو خرج حديث وقال غريب ما قال حسن الغريب ولا قال حسن صحيح غريب ولا قال صحيح غريب لو قال غريب فقط ذكر هذه الكلمه وحدها فهذا يعني ان الحديث ضعيف عنده هذا يعني أن الحديث ضعيف عند الترميل طيب بعد ذلك بالغرابة ساعة اللسانين طبعا. طيب أيضا جرى اصلاحهم على أن الغرابة قد تكون في متون الحديث الغرابة قد تكون في متون الحديث بغض النظر, بغض النظر عن كون الحديث صحيحا ضعيف، بغض النظر عن كون الحديث صحيحا وضعيفا طيب هنا الغرابة لما تكون في المتون لما تكون الغرابة في المتون فمقصدهم أن يستعمل النبي صلاةً لمنفاضا من غير الأنفاض الشائعة في لغة العرب يستعمل أنفاضا ليس شائعة عند العرب الماركة ليه؟ اجيب ما يشرعه عليك الله امشي التلاجر هنا بيشوف ساموين انا ما فيها مبارك اعمل الحفاظه دي خلاص طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث من اللغة السائعة في الناس يعني يعرفها في النعنى العالم وغير العالم خلاص مثلاً شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع هذا حديث لكن الله يقول أنه معناه كنه؟ معناه واضح جداً يعني شر في رجل شح هالع وجبن خالع طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب على ما يحب لنفسه هذا أيضاً معناه معنا واضح جداً طيب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعل ضريج فخاد فخاض بلا شعق خلاص هذا واضح ولا شو خضع هذا جيء خصف صحيح ولا ما صحيح طيب إن كل ما أنبط الربيع يقتل حبطاً أو يليم هذا أيضا جو شنو فيه غرابة صحيح ولا ما صحيح يلا بعد ذلك حديثاً فيها غرابة في ألفاظها يقصد بها الأحاديث التي اجتملت على ألفاظ غير شائعة في استعمال كلام في استعمال العرب للكلام خلاص وهذه خصفتها العلماء في التصنيفات وصلنا فيها كتب نشرت الألفاظ الغريبة في الحديث النبوي وجمعها في محل واحد. ومن أشهر هذه الكتب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر ل ابن أثير الجذري. هذا كتاب من عشر أجزاء. النهاية في غريب الحديث والأثر ل ابن أثير. النهاية في غريب الحديث والأثر ل ابن كتاب قريب الحديث للخطابي سليمان بن سليمان الخطابي وكتاب الفائق في علوم الحديث للزمخشري الفائق في قريب الحديث للزمخشري طيب بعد ذلك باب التنبيهة العام فابن حجر رحيم الله تعالى والسيوطي يعني الاثنين نبهوا قال هناك حديث استعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألفاظا ما استعملتها العرب قبله قط العرب أصلا ما استعملتها وهذا نسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الآن حمي الوطيف في الحج والقتال فلا وصف حمي الوطيس قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أن العرب استعملتها قبل المره اي فادغ الحديث يعني الغريب هذا ولا وكل ما لم يتصل بحاله اسناده منقطع الاوصاله طيب العائقه المنقعه الحديث المنقعه هو ضد المنطس بض المتصف ويأتي القطع في المحسوسات في المعقلات كلاهما في القرآن ورد كلاهما في القرآن ورد يعني أرجونا القطع لشيء حيثي كالورد وكالبطل وكاللحم وما في معناه من ذلك قول الله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعنا عيديهن وقطعنا أيديهن هذا كان تقطيع حسي هذا كان تقطيع حسي وعند تقطع المعاني أيضا ورد في القرآن تقول الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا هذا تقطيع في المعنى معنويا أما عن المحديثين فالحديث المنقطع هو الذي لم يتصل إثناده هو الذي لم يتصل إثناده بالتالي يقول فبال شرط من شروط الحديث الصحيح لأن الحديث الصحيح من شروطه اتصال السند فالسند إذا كان منقطع غير متصل فهذه من علامات ضعف الحديث وهذا يعني بيقول للتنبيه لحاجة همة وضرورية خلاص، وهو أنه إذا في حديث عن العلماء قالوا رجاله رجال الصحيح أو قالوا رجاله ثقاث أو موثقون فهذا لا يعني أن الحديث صحيح هذا العبارات كان استعمال الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى كثيرا جدا حافظ الهيثمي معروف من أقران النهجر الدكتور مشهور قتال مجمع الزوائد هو منبع الفوائد كتاب مجمع الزوائد ومنبع الشواهد وان فكر عام عشان الكلام يتوضح اكثر خلاص الزوائد هذه يعني هو اصلا الحافظ الهيثم رحمه الله تعالى عمل حديث التي لم يخرجها اصحاب الكتب الستة صار فخرجها ووضعها في محل واحد واستخرج منها احكامها الفقهيه والعقائديه وغيرها خلاص فالكتب ستة اللهي البخاري مسلم أبو ذاود الترمذي النسائي ابن ماجه فأي حديث أي حديث ما خرجت ستة ذين خلاص هو قام جمعه في محل واحد لكن بالنسبة لمهاد مهاد ضايعه اللي هو مسنّد اللي ما محمد النحمل وما عاجم الصبراني الثلاثة ومسنّد أبي يعلم موصي خلاص ومسنّد الحارث أبو فطر البزّار الاربع عليه، فالهيثم طبعاً كان من كبار الفصائل، فمثلاً لما هذا الاربع عليه نسج دراسته أي حديث مثل الرؤى الطبراني، لكن في اللي هذا في تمام موجود هو قام جابه في الكتاب بتاعه، ده. وأي حديث رواه اللي ما في التمام دي قام برضه جابه، وأي حديث رواه مثل أبو يعلى الموصل في المسند في الكتب التمام في برضو جابه حتى في محل واحد. فأخرج الكتاب من عجل أجزاء كبيرة وسمى الكتاب مجمع الزوائد ومنبع الكوايد الكوايد بقصر الأحكام التي اجتمرت عليها هذه المحاذيث خلاص طيب الهيث في هذا الكتاب كثير جدا بيستعمل كلمة رجاله ورجاله الصحيحة خلاص وبيستعمل كلمة رجالهم والسخوص فهذه تعني شنو؟ تعني تزكي للرواب للروات العدالة لكن قد شنو قد يكون فين قطاع انقطاع في الثنين لذلك لو ليجيت حديث غالك رجاله رجال الصحيح فهذا لا يعني الحديث صحيح اي واذا لك رجاله سقات او مع هذا لا يعني ايضا ان الحديث صحيح اي طيب بعد الحديث المنقطع في اثناله ثلاث قسموا برضو لأكثام اربعه قسموا لأكثام ارباعه اول هذه الاختام الحديث المعلق الحديث المعلق خلاص والحديث المعلق هو يعني يكون منقطع في أول السنة يكون منقطع في أول السنة وأكثر من استهرا بالتعليق للحديث البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله تعالى خلاص طيب التعليق يسقط ينف يسقط السنة كله خلاص ومن أول واحد يقول وقال النبي خلاص هم كذا كذا كذا كذا طيب هنا لما نعنصه إيه على الكلام ذا البخاري حتى يعني بيضع البخاري الصحيح نفسه خلاص فلأ بيفعل هذا الكلام بيفعله ليه بيفعله لما نترجم لباب من أي يعني يترجم لأي باب من أبواب العلم طيب الباب لما نترجم له بترجم في على الباب والباب نفسه هو حكم فقهي أو عقائدي طيب بيروي حديث في السنة عشان يدل الباب على ترجمة الباب وبتكون فيها حديث أخرى تقوي الترجمة أيضا لكن الحديث الأخرى تعنيدها ليست على سرّ البخاري في النزل اللقي بين ربعنا فبيقوم بذكر من باب الاعتبار خلاص مثلاً يعني البخاري يقومر بحديثة التيمم في كتابة التيمم يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المؤمن وإلا لم يجب الماء عشر سنين طيب الحديثة البخاري أولده في كتابة بدون شنو بدون ثلاث لكن أولد ليه دائر سنو ففيه مثل كخية هو, هو قرر المثل الكخية القرر أنه التيمم معلم يفطل يمكن يصلي لي وقتين يمكن أن يصلي foundation مرة أسفل σε ثلاثة وقتين شكراً قال لها علم النبي ذي commonly سمعه مسري سفق areas ستعدى وضوء المؤمن فطالما النبي صلى الله عليه السلام ن sint71 وضوء إذا المبيض يجل الآله يجلّوه أن يصلي понятно مه صلاطى العاشر ويجلوه أن يصلي به الظ لا ينزل علي منزل الش بسم أين نصر رب على هذا الأساس البخاري قام أولد الحديث بدون ثنة خلاص أشان يقويبون كنو المسهب الفقه في شنو. في هذه المسألة خلاص وهذا مثال كنو يعني يتقاذ عليه نظائر أخرى كنو أخرى كثيرة عند البخاري طيب بعد ذلك بعلقنا البخاري خلاص ما تعليقات البخاري ما تطلع من نوعين النوع الأول أن يعلق الحديث بصيقة الجزم أن يعلق الحديث بصيغة الجزم، وبصيغة الجزم مثلا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا إلى آخره. تكون الصيغة مالا جازمة، تكون الصيغة جازمة، أي، فإذا كانت الصيغة جازمة، فهذا يعني أن الحديث صحيح وإن لم يروه البخاري، هذا يعني أن الحديث صحيح وإن لم يروه البخاري. طيب يبحث فين هو؟ يبحث في داخل هذا الأخرى. يبحث في داخل هذه الأخرى. نسأل الحديث الرجل الذي كان يحرص من الليل. حديث التناو في حراته. لو هو حديث عمار بن ياسر بن النبيش رضي الله عنه. فعبد يحرص فقام يصلي. فرماه المشركون بتهام وسال الدم منه وهو في صلاته. طيب هذا الحديث البخاري أورده في الصحيح لكنه معلق بدون ثلاثة طيب أورده ليه؟ ده قاطب كنه؟ أورده قاطب ذا يدلّل الدم الآدم ما نجف اللهم إنه دم الحياة النفاة عن النكاح. فالدم الذي من الآدم طاهر غير نجف والدم الذي يطلع من جروح الآدم أيضا طاهر غير نجف بذلل أن هذا الصحابي يصلي والدم فائر وهو في صلاته وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحديث مروي مروي موصول في سنن داوود. مروي موصول في سنن داوود داود هو صحيح فالنصوض أن يعلق بصيغة الجزم فالحديث صحيح عنده خلاص. لمرأة اثنين يعلق بصيغة التمريض يعلق بصيغة التمريض وصيغة التمريض باستعمل لها يعني نائب فاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله في اللغة يعني كان يقول ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ويقال إن أبا بكر رضي الله عنه فعل كذا فهذا لما نقول يذكر ويروى ويقال إلى خيره ذتنه دي يعني أفعال لم يسمحن، لم يسمى, يسمى فاعلها بيسموها صفة التمرد عند المحدثين. صفة التمرد هذه تعني أن الحديث ضعيف. تعني أن الحديث ضعيف. مثلا البخاري يتكلم عن المثل التالي الذي يُصر في رمضان متعمد بلا عذر. الذي يُصر في رمضان متعمدا بلا عذر. فالبخالة قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفثر يوما من رمضان متعمدا لم يجز عنه الدهر وإن صعمه ذكر الحديثة الكتابة الصوم طبع. لكن فداه وقال ويذكر قال كذا كتب ويذكر هذه يعني أن الحديث, أن الحديث ضعيف وفعلا هذا الحديث ضعيف ضعفه المحديثون بثلاثة خلاص لكن برضه لما ننبه الاثين هنا خلاص قال البخاري ممكن مرات يذكر حديث بيصيغه في التمريض ويكون الحديث صحيح خلاص ممكن مرات يذكر الحديث بصيغه التمريض ويكون الحديث صحيح وصحيح حتى عن البخاري نفسه خلاص لكن ده لما نذكر حديث صحيح بصيغه التمريض فهنا يذكر الحديث بالمعنى وليس بنصه الحرفي يذكره بالمعنى مش حاسس الاولى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديث كذا مش في كلام زي لا اي طيب هذا البخاري ما حافظ يعني يعني يقدر يذكر الحديث بالمعنى قال البخاري ما كان حافظ للحديث حافظ ولا ما حافظ عارفين البخاري كان حافظ مليون حديث اي وقال خلصته مليون خلاص طيب ليه والله هو حافظ بذكر الحديث المعنى بدون نذكره منفصل حرف ليه يبقى الكسر بيانا للجوال أيه. لأنه رواية الحديث بالمعنى جائزة رواية الحديث بالمعنى جائزة لكن بشرط أن يكون الرب المعنى عارفا باللغة أيه. ما يخل بنه باللغة يغير المعنى أيه. فهذا الحديث هنا هذا الحديث المعلق هو النوع الأول أن يسقط هنا من أول السنة طيب النوع الثاني عقصه أن يسقط من آخر السنة السنة يكون مكتمل لكن يزقط منه الصحابي يسقط منه الصحابي طيب ذلك يكون هذا نكون المرسل، نكون الحديث المرسل. فهذا عندهن مرة بعد مثلاً. فهذا <تصفيق> النوع الثالث، أن يكون الانقطاع أثناء السنة، أثناء السنة بيجوا هؤلاء على التوالي. على التوالي. إذا كان على التوالي هذا سمن معبد. سمن معبد. وإن لم يكن على التوالي هذا يسمى المنقبة. هذا يسمى المنقبة. ومرات قد يكون المنقبة فيه يعني فيه راوي. روع الرأي لم يلقه فيه رأي روع الرأي لم يلقه هذا في في خالد النذريك عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها فقد توفي قبل أن يولد مع ذلك كان كنوب. كان يروي عنه حديث دوشر الكفير رواه خالد عنه أنثى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إن المرأة إذا بلغ ذل النصير لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا وعشار إلى الوجه في القلقين الحديث روهه بداوث بداوث بعد ما الحديث يعني ضاعبه قال خالد بن لم يلقى عائشة وعلماء الرجال قال توفي أدعائها قبل أن يولد هو. ووفي أدعائها قبل أن يولد هل يكون هناك قريبا؟ لأنه خروب لأنه في الكل لا ديون بعد ما يسناده هش يعني زالوا متنه لا يصح لأنه المثنى فيه أنه اسمها الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بملابس رقيقة وفي بعض الروايات قال عمرها 27 عاما العلماء قالوا لا يمكن أن السيدة اسمها تدخل عمرها 27 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم بملابس رقيقة هذا كلام مستحيل يعني هذا منهم المستحيلات هذا بالنظر لأن أسماء الصحابة في نفسها ورضاها النبي صلى الله عليه وسلم وثاني نبوه أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر هو هو يعني خلاص فلا يمكن أن تدخل بملابس رقيقة على النبي عليه الصلاة والسلام عمره سبعة وثلاثين سنة فهذا الحديث العلماء أنكروه مثلا واثنان وجمع لا يحصل من المحدثين جزم جزم بأن هذا الحديث أكبار نعم أنا حسنًا ومي منهم، منه أي وما بالضرورة أن يكون, يكون مصير في اجتهاد اجتهاده يعني العالم هرد لن خطأ عادي يعني هو النص هولي نعم أي جدا أنا النص نعم <تصفيق> رفيقة مذكور كده مذكور كده نعم مذكور كده بالنص الحركة ومذكور في بعض الرباط عمره 27 عام ده ما يفتح الآن بعد شر للعلمانيين ما يفتح ما يفتح يفتح ما يفتح يعني لا يمكن أن السيدة أسمه يجعلها بقدرها فدخل بالملابس رقيقة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كمان هذا الممكن يعني الرسول الله هذا يعني على صلى السلام فوق هذه الأشياء الآن نزوان عندنا هنا من الضراجات كانت تاقل الناس بيسموه مولانات رجالين بيتسلسك فأنا بيحتاج من صح لكن هناك حدث هذا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممكن يمكن أن أصلم بالمرأة بعدين أبو داوود قام من حفاظ الحديث الكبار على ذكره الإمام ابو داوود يعني انتغى السنن من 700.000 حديث حافظة إثنات ومسل والعلماء عاشوا أبو داوود يعني يعني الإمام إبراهيم الحربي قال قلق أبو داوود في الدنيا للحديث وقلق في الآخرى للجنة هذا من معرفتهم بسيره طبعا. وبعض المشايخة التي تنمض عليهم قالوا أولينا الحديث لأبي داوود كما أولينا الحديث للرسول اللي نبي الله ذاوه فأبو داول كان من كبار حفاظ الحديث من أغران أحمد النهانفل ومن أغران السرميني لما انضعف هذا الحديث هو يعرف من الحديث عنده طرق وقع وقال يحفظ الطرق في ذهنه لكن كان يعلم أن هذه الطرق كلها لا ترفع الحديث إلى ترجمة الحسن كان يعرف هذا جيدا هو يعني. خلاص يعني أيضا مروياد الحسن البصري رحمه الله عن عمران النصفين صحابي المشهور أذرى وات منقطع وروايات عبد الله بن بريدة عن عليه بريدة من صفوف المشهور أذرى وات منقطع حسن نتقصى عن عمران ومرويات أبو عن عليه عبد الله من سعود الصحابي المشهور رضي الله عنه أيضاً قال هي روايات منقطع إن كان جب على المحدثين صححهم مثل هذه الروايات إذا كان الرأي من كباره من من الكبار الألبان مثلاً بضاعف الحديث بتاع المثنوي في السيرمدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول قالنه على الرضا. فلأق الرضا هي تجارة المحب الناس. فمدلول الحديث التخي هذا أن التشهد الأول تجروا بسرعة فارقة جثاً جثاً وذقوا منه مصرة. فلأ. لكن الألبان يقول بعدين لم يدرك هذا بضاعف هذا الحديث. وفي محدثين يصحره هذا الحديث بالنظر إلى أن يعني إذا روى عن أبيه فهذه الرواية قالوا مضبولة طيب سعيد المزيف ما أدرك عمر المخطار لكن إذا روى عنه فأحمر أن حنبل قال إذا لم تخبر رواية سعيد عن عمر رضي الله عنه قال فأي شيء نقدر أي. وإن الغيب نقل هذا بطل في تهديث سنة جداود وأقرف على هذا الكلام المهم هذه الأمور في أجنب يعني فائجة هذا وإن كان الحزم يقتضي أجنب يقتضي أن الراوي إذا كانت روايته منقطعة فلا تقبل الرواية مهما كان علو كعبه مهما كان علو كعبه Hvad er haften? Altså det er jo en af de <hleden> Allah, <hleden> <hleden> من نواريكنا بعض الميرات طيب قال حدثنا عبد الله السعيد كندي قال حدثنا المحاربي عن إبريل بن أحمر عن عبد الله بن مريدة عن أبيه قال أدى النبي أتغاصل لمرجله فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد الأزد قبيلة ولست أجد أزديا أدفعه إليه قال اذهب فانتمش أزديا حولا يعني اسأل عن رجل من جميلة الأزل لمدة حولة 12 شعر قال فأتاهب بعد حول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أسفع إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعين تلقاه فاسفع إليه قال فلما ول قال علي الرجل فلما جاءه قال فانظرك بها خزاعة فاسفع إليه الكبر هو الأكبر يعني في فإن نصر الحديث سبحانه المرة الثانية قال عن جب رئيسة عن قال نعط رجل من خزاعة قبيلة فوتي النبي صلى الله عليه وسلم جنراته فقال اتمث له وارثا أو ضرح فلم يجد له وارثا ولا ضرح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبرى من خزاعة قال ابو وقال يحيا قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظر أكبر رجل من خزاعة يعني حديثا الميراث بيتسوق موضوع فيغل كده خارج الدرس الميراث ده بتدل على ايش ده؟ اه النسب والنكاح والولاء والنسب ده ثلاثة 3 في لوجار الميراث يعني هل ذو الارحام يدخل في الميراث ولا ما بيدخل؟ ابو حنيف قال يدخل الجمهور قال ما بيدخل هذا بيصل في النص بيزعدين فينهم أصحاب الفروضة والعبادات. بعده يحصل في الرحمن في المراة تقص ذول برحة. طيب الجميع عدل خلاص اللقيط ممكن يرث من المتاجد بتاعه ولا ممكن. مثلا أخي عبر مثل هذا. يعني ذول اللي قطفل في الخلاج دور أو طفل ابنه سباح. وعم جاب الطفل دور الضاو وأكرمه. وأحسن ليه هذا لحن حتى صار الطفل الرجل كبيراً وأعطاه الله ما لم ثم مات هذا الطفل لا يعرف من أبوه لا تعرف من أمه لا يعرف من عمه من خاله من ابن عمه كل هذا لا يعرفه لكن يعرف هذا الرجل فقط الذي أتى من الطريق فرباه طيب هل هذا دجال الله له هل يجلس ولا ما يجلس يجلس ولا ما يجلس هذا لا وش مكتوب لي لا يعرف إليهم في المرأة يمارك ممكن يعني الزولة جاءوا ربنا يرش مالوا معروف إن الثلاثة ممكن قد معروفة لكن يعني ممكن يعتبر يلحق ممكن يلحق ممكن ده قعد في صبيح واحد صبيح واحد اللي قال هذا الكلام هو الحاجة مرهوين يجيخ البخاري ومسكين الحاجة من رؤيه هو اللي قال كذا الايم الأربعة قالوا لا ابن الغيم انتظر غاية الانتصار لمسا نتحق هذا أي. وقال الأخيثة القياس قال كدليل من علينا بالعكام قال الايم الأربعة لسهل قال اثبت احكام شرعية جدا بالقياس. قال والله القياس في هذه المسألة قال وضح منها أي. مع ذلك قال الايم الأربعة ما قال لهذا له وإتحق به قال ومسهبه أقوى وأرجح وأصهر في الدليل اي انا هنا هذا شنو هذا الحديث يتحدث عن شنو عن انسان دخل ما وما عنده ف... ناسيره لا فرضا ولا تعصيبا ولا رحم فاقتضى انه يرث منه يرثوا بعضه اعاربه ذي دليله لكن هذا الحديث منقطع في الإسناد لانه هنا أبو داود يعني راوي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة من حسان الصحابي المعروف قال النبي اذن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كل المحدثين قال عبد الله بن بوريثة لم يسمع من أبيه فالحديث منقطع هذا يترجم مع الحديث نصف الحديث الضعيفة التي لا تطح وإن كان في عمر في فقه هبعملوا به في فقه هبعملوا به لكن المقصود هذا نموذج بشنه لنصف منقطع ومثلث نصر. يعني حديث أخرى كثيرة وآثار كثيرة المخصوص بس المثال المراد نعم 14 تعالى من نقوله في اللغه في اللغه والمصطلح والنحو فما اتى مدلسا لوعاله فيبدا الحديث المدلس اختصار اي حديث المدلة. طيب هذا إنه حير رحمة الله تعالى قال يعني مشتق من الدلس مشتق من الدلف الحديث المدلل مشتق من الدلس والدلس هو اختلاط الظلام الدلس اللغة هو اختلاط الظلام aquí se el aquí es el, por aquí, aquí